117. ولهم مقامع من حديد 118. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن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 112. وهدوا إلى صراط الحميد 113. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد 114. ومن يرد فيه بإلحاد بغلم صدقه من عذاب أليم، وإذ دوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيء، وطهير بيتي للقائين والقائمين والركع السجود، وأذين لاس بالحج يأتوا رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعاب فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقُومُوا تَفَتَّهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ عِظَّ الظُّلْمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأحِلَّت لكم الأعْنَامُ إِلاَّ ما يُطْلَعَ عليكم فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءٌ اللَّهِ غير مُشْرِكٍ بهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْر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 بيت العتيق ولكل أمة جعل ما سكن يذكر رسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأدمغام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشّر المخبتين